بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى فما يريك نعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وَمَا عَلَيْكَ أَن لَا يَزْزَكَّى فَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُمَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَنَهْهَا كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَهُ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُخْفٍ مُتَرَّمَةٍ مَرْفُوَعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بَأَيْدِي سَفَرَةٍ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 كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صبرنا الماء صبا ثم شبطنا الأرض شطا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقربا وزيتونا ونخلا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 وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة فجرة